الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحيداء والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم والحيداء بكسر الحاء وفتح الدال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله باب ما يجوز قتله ما يجوز قتله معلومٌ أن المحرم ممنوع من الصيد كما سبق أيضا فيما يتعلق بالحرم فإنه يحرم صيده فيجتمع في المحرم إن كان في حيز الحرم يجتمع فيه مانعان الأول الذي هو الإحرام والثاني الذي هو حرمة المكان إلا أنه يستثنى من ذلك أمور تستثنى بعض الدواب فيجوز قتلها نعم فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق خمس من الدواب هذه الخمس خمس من الدواب هذا الأسلوب لا يدل على الحصر ولا يقتضيه خمس من الدواب كلهن فواسق نعم في بعض روايات حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم أربع فأسقط العقرب وفي بعضها في بعض الروايات غير الصحيحين ست وزاد الحية على هذه الخمس نعم وأيضا ورد في بعض الروايات التي لا تصح زيادة الذئب والنمر ولكن ذلك لا يثبت فعلى كل حال هنا قال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق أو كلهن فاسق اطلاق الدواب هنا دخل فيه الطير ودخل فيه ما يدب مطلقا لأن هذه الأشياء المذكورة منها ما يمشي على الأرض ومنها ما يطير في الهواء فالغراب والحية أو العقرض فالغراب يطير والحية تزحف كما جاء في بعض الروايات زيادة الحية على كل حال قال خمس من الدواب كلهن فاسق كلهن فاسق لماذا وصفت بالفسق؟ الفسق هو الخروج فهي خارجة عن حكم غيرها من الدواب خارجة في ماذا؟ هل هي خارجة باعتبار أنها لا يؤكل لحمها؟ أو أنها خارجة عن حكم غيرها باعتبار أنها مؤذية من طبعها الإيذاء أذية الناس من قال بأن الخروج هنا عن حكم غيرها وصفته وطبيعته باعتبار أنها لا تؤكل أدخل فيه ما لا يؤكل فأدخل فيه الأسد والذئب وسائر السباع والصقور كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وهذا في غاية البعد وإن قيل بأنها خارجة في صفتها عن حكم غيرها باعتبار الافساد أن طبيعتها الافساد والأذى وهذا وجه قريب يمكن أن يعلل به لكنها علة مستنبطة ليست بعلة منصوصة ومع كونها مستنبطة ليست بقطعية لكن ذلك يظن ظنا غالبا أن المقصود بذلك أنها مؤذية فهي فواسق بمعنى أنها خارجة عن حكم غيرها فأنت فبهذا الاعتبار يلحق بها كل ما يؤذي كل ما يؤذي الإنسان فإنه يلحق بها فما الذي يؤذي الإنسان إذا أذاه الذباب جاز قتله إذا أذاه البعوض جاز قتله إذا صال عليه الأسد أو النمر أو الذئب أو نحو ذلك كل صائل يجوز له أن يدفعه وهكذا إذا آذته البراغيث أو القمل فإنه يلقيها عنه ولكنه لو قتلها فليس عليه فليس عليه بذلك بأس ويمكن أن نلخص هذه القضية فنقول بالنسبة لهذه الحيوانات والدواب منها ما يكون في حكم الصيد الصيود كالضباء وما أشبه ذلك مما يصاد للانتفاع به بلحمه أو غير ذلك فهذا لا يجوز لا يجوز الإنسان المحرم أو في الحرم حتى الغير المحرم أن يقرب الصيد لا ينفره ولا يقتله كما سبق ولا يجرحه ولا يدل عليه ولا يعين على ذلك لا يتعرض الصيد، وأما غير الصيد، فإن كانت هذه الأشياء غير ضارة، سواء كانت مما ينتفع به أو لا ينتفع به، فلا يجوز له أن يقربها، وإن كانت هذه الأشياء مما يضر، مما يضر، لأنه يجوز له قتلها. فإن عدا ذلك عليه جاز دفعه ولو بالقتل بلا إشكال فإن كانت من هذه الخمس فإنها تقتل بلا شبهة ولو لم تعد عليه هذه الخمس وجد حية في ناحية بعيدة عنه فإنه يقتلها وجد عقرب الحداءة الغراب بعيد رأاه في شجرة فإنه يقتل هذه الأشياء ولو لم تعدهه لماذا خصت هذه الأمور مع أن الحكم يتصل بغيرها يمكن أن يقال والله تعالى أعلم لأنه ذكر هذه الأشياء لغلبة الضرر والأذى عليها ولأنها تدخل مع الناس دون أن يشعروا دون أن يشعروا فقال خمس كلهن فاسق كلهن فاسق يقتل في الحرم الحرم وفي بعض الروايات هنا قال يقتلنا وفي بعض الروايات ليس على المحرم جناح في قتلهن وهذا يدل على أن غير المحرم حتى خارج الحرم أو في الحرم أن ذلك من باب من باب أولى أنه يجوز له هذا القتل وفي لفظ عند مسلم بصيغة الأمر ليقتل المحرم ليقتل، لكن هذا الأمر لا يحمل على الوجوب وإنما تجمع هذه الروايات ويفسر بعضها بعضا أي أن ذلك مما يرخص فيه للمحرم فهو غير ممنوع من ذلك مع أنه ممنوع من قتل من قتل الصيد نعم قال طبعا هذه الأشياء المذكورات هنا الغراب والحذاء إلى آخره قلنا لأنها مؤذية فهل يختص الحكم بكبارها؟ هل يختص الحكم بكبارها مثل الآن الغراب؟ ما هي العلة؟ هل العلة لأن هذه الأشياء لا تؤكل فالصغار لا تؤكل صغار هذه الأشياء إلا صغير الغراب كما هو معروف. كلام بعض الفقهاء فيه أنه يجوز لأنه يأكل الحب. لكن نحن عرفنا أن هذه ليست هي العلة. وإنما العلة هي الافساد، فإذا كانت العلة هي الافساد بمعنى أن الغراب يفسد على الناس، نعم، وكذلك الحدأة بسرقة المتاع وتعرفون حديث عائشة في البخاري الجارية التي كانت تردد بيتا دائما فسألتها عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فأخبرتها بما وقع لها مع مواليها. تلك الجارية لما جاءت الحداءة وسرقت خمارا أو أحمر وذهبت به فاتهموا هذه الجارية وضربوها وهي بريئة من ذلك اتهموها بالسريقة وآذوها فجاءت الحداءة وألقتها فعرفوا براءتها فالمقصود أن مثل هذه بعض هذه الطيور مؤذية من هذه الحيثية أنها تأخذ المتاع نعم وتعرفون في ما وقع في صفين فإن أمير مكة كيف عرفوا أنه قتل في صفين يقول جاء جاءت الحدية الحدأة جاءت بيده مقطوعة فألقتها في مكة فعرفوا ذلك من خاتمه نعم وصلي على هذه اليد ومن هذا أخذ الفقه رحمه الله أنه إن لم يوجد من الإنسان إلا جزء كاليد أو نحو ذلك فإنه يصلى على هذا الجزء الموجود سنصر لحادث تقطع تمزق ذهب احترق ما وجد إلا جزء يد أو رجل ماذا يفعل لها تغسل وتكفن ويصلى عليها فالمقصود أن هذا بالنسبة لبعض هذه المذكورات إفسادها من جهة أنها لربما تخطف متاع الناس وتأخذه والعقرب إفسادها معروف وهي تدخل على الناس من حيث لا يشعرون تحت فروشهم وفي ثيابهم وما إلى ذلك تحت المتاع وفي داخل المتاع والفأرة والفأرة هي الفويسقة لأنها كثيرة الإفساد وإفسادها لا يختص بالكبار كذلك يمكن أن يقال بالنسبة للحدأة والغراب وهكذا بالنسبة للعقرب والحية وسمعت بعض المختصين بهذه الأشياء يقول بأن نسبة السموم الموجودة في العقرب الصغير جدا أو الحية هي نفس النسبة الموجودة في الكبير لا فرق بين العقرب الصغير الذي يعني لربما خرج من البيضة للتو لا فرق بينه وبين الكبير الأسود من ناحية كمية السموم إلا أن الأنواع تتفاوت فالأصفر أو الأخضر أخطر من الأسود أكثر سما من الأسود خلافا لما هو متعارف عند العامة أن الكبير هو الأخطر أو أن الأسود هو الأخطر هؤلاء يقولون لا نسبة السم موجودة على استواء بين الكبير والصغير فهي إفرازات في هذه الغدد أو في نعم يمجها في جسد هذا الإنسان المصاب فإذن لا فرق بين الصغير والكبير على هذا الاعتبار والفأرة الصغيرة والكبيرة لا فرق في الإفساد بل ربما كانت الصغيرة أشد لأنها تدخل في كل مكان حيث لا يتوقع دخولها وتفسد أمتعة الناس وتصل إلى ما لا يتصور مما يضعون فيه متاعهم وأوراقهم وما إلى ذلك فيجدون ذلك قد أفسد عليه مما لا يصل إليه الكبير من هذه الدواب فهذا فتقتل الصغار والكبار بلا فرق والكلب العقور إذا قلنا الإفساد فالصغير قد لا يفسد فإذا قلنا إنه الإفساد فالصغير لا يكون بهذه المثابة الكلب العقور والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود هنا بالكلب العقور الكلب المعروف إذا كان بما يهجم على الناس يعني أنه متوحش أو عدواني فإنه يقتل وأما بقية ما يسمى في في العصر الحديث في العلوم الحديثة علم الحيوان بأنها فصيلة الكلبيات مثل الذئب، نعم وما أشبه ذلك كما جاء في الحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعذى عليه الأسد فهذه كلها مع أنهم في في العلوم العلوم الحيوان الآن يجعلون الأسد والنمر من فصيلة السنوريات يعني القطط، وعلى كل حال هي في, إطلاق في الإطلاق الأعم هي من جملة الكلبيات، لكن ما المراد به هنا الكلب العقور؟ الكلب إذا عدا على إذا كان يعده على الناس ويدخل في الحكم ما عدا عليهم كالذئب الذئب والأسد والنمر إذا عدا عليهم إذا عدا عليهم نعم، فإنه يقتل، وقالوا الكلب العقور. وهو كل ما يعدو من هذه الكلاب وهذا على قول جمهور أهل العلم نعم وبعضهم فسره بالأسد بل بعضهم فسره بالحيه يعني الكلب العقور وهذا في غاية في غاية في غاية البعد وفي ذكر الغراب جاء في رواية عند مسلم الغراب الأبقع الأبقع وهو أكثر إفسادا بمعنى أن فيه بقع بيضاء في أعلىه أو في أسفله وهذا وهذا النوع من الغربان يوجد بكثرة في بعض النواحي في بلاد أفريقيا ويوجد منه في جزيرة العرب لكن ليس بهذه الكثرة هناك يكاد يكون عامة الغربان أو كل الغربان بهذه الطريقة في بعض النواحي الأبقع لكثرة لكثرة إفساده فيحمل المطلق على المقيد الغراب يقيد بماذا يقيد بالأبقع فلا يقتل كل كل غراب والعلم عند الله عز وجل وعلى كل حال هي لا تنحصر بهذه الخمس كما سبق وإنما كل ما يعدو على الناس وهذا قول عامة أهل العلم الجماهير يقولون كل ما يعدو من هذه ومن غيرها فإنه, فإنه يقتل كل ما يؤذيهم ويعكر الناس أو يوصل إليهم الأذى بطريق من الطرق وبهذا نعرف على كل حال أن الحيوانات أنواع منها ما يجوز قتله ومنها ما لا يجوز قتله منها ما نحن مأمورون بقتلك كهذه الخمس ومنها ما هو مسكوت عنه نعم فالأصل أن المحرم يجتنب ذلك إلا ما ورد في هذا الحديث وما في معناه وما في معناه نعم يعني هناك أشياء منهي عن قتلها مثل الصرد الضفدع نعم فمثل هذه الأشياء لا تقتل لا في الحل ولا في الحرم والأشياء المأمور بها هذه وهناك أشياء مسكوت عنها منها ما يلحق بهذا لوجود العلة ومنها ما يلحق بالنوع الأول والله تعالى أعلم وهنا قال ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم لفظ مسلم خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم وذلك لا يدل على لا يدل على الحصر نعم لا يدل على الحصر نعم لعل هذا يكفي باب دخول مكة وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال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 ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك تكفي هذا باب دخول مكة وغيره يعني أنه ذكر تحت هذا الباب أحاديث تتعلق بقضايا أخرى مثل تقبيل الحجر والرمل و كذلك أيضا استلام الركن وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر يعني دخل من غير إحرام والمغفر معروف هو ما يغطي الرأس من الحديد الذي يتقي به لابسه ضربا السلاح. فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل ابن خطل هذا قيل اسمه عبد العزة وقيل عبد الله بن خطل وكان ممن أهذر النبي صلى الله عليه وسلم دمه متعلق بأستار الكعبة يعني كأنه مستجير يريد أن يعتصم بالكعبة لينجو من القتل فقال اقتلوه فإن الكعبة لا تجير مثل هذا هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله من أجل التدليل على أن من دخل مكة لا يريد النسك أنه لا يجب عليه الإحرام وقد ذكرت هذه المسألة بالأمس في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمرة فيفهم من مفهوم الحديث هناك مفهوم المخالفة أن من لم يرد الحج والعمرة الحج أو العمرة فإنه لا يطالب بالإحرام فذلك المفهوم مفهوم المخالفة هو حجة عند الجمهور نعم جاء مصرحا جاء مصرحا به بمنطوق ها هنا بمنطوق وهو هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى رأسه المغفر فدل على أنه إن أراد الدخول لغير النسك فلا يجب عليه الإحرام وذكرنا لهذا دليلا آخر أيضا وهو أن الحج يجب مرة واحدة، وكذلك العمرة على قول بالوجوب. فإذا أوجبنا عليه كل ما دخل الحرم أي يحرم معنى ذلك أن أوجبنا عليه النسك مرارا وتكرارا. وقد لا وقد لا يخلو مثل هذا الدليل من مناقشة. وهنا دخل على رأسه المغفر. لا يقال بأن ذلك يجوز في حالة تستثنى وهي إذا دخل في قتال إذا دخل لقتال مباح أبداً لا يوجد ما يخصص هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لي ساعة من نهار كما مضى بالأمس في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه فلا يجوز لأحد ليس هنا قتال مباح تأتي جيوش إلى مكة لكن كما سبق أنه يجوز عند الجمهور قتال البغات، فالمقصود أن مثل هذا الحديث لا يخصص بما ذكر أنه أن ذلك جائز للقتال المباح، بل كل من أراد أن يأتي بغير النسك فإنه لا يجب عليه لا يجب عليه الإحرام، نعم دخل باب دخول مكة وغيره، وذكر هذا الحديث أنه دخل عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر. نعم وأيضاً يمكن أن يذكر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة للنسك في غير هذا في غير هذا الدخول كان أول شيء بدأ به كما في حديث عائشة في الصحيحين هو الطواف ولذلك فإن السنة أن الإنسان إذا وصل إلى مكة كثير من أهل العلم يقولون السنة أن يدخلها نهارا أن يبيت ثم يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحى وهذا بحسب ما يتيسر له لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء عمله لم يشتغل بحط الرحل وإنما أناخ راحلته وطاف بالبيت فأول شيء يعمله هو الطواف لكن هل يجوز له أن يؤخر العمرة لسبب أو لآخر لأنه مجهد يريد ينتظر رفقة حتى يؤدي معهم النسوك أو معه مريض يشتغل به أو غير ذلك من الأمور نقول نعم يبقى على إحرامه ما شاء ولا يتحلل حتى يطوف بالبيت ويسعى فلا يلزم لا يجب على الإنسان أنه أو مجرد ما يأتي يطوف لكن هذا هو الأفضل والأكمل والسنة فإذا كان الإنسان يجد قوة وقدرة ونشاطا فإن السن قبل أن يعمل شيئا آخر بمجرد ما يتوقف سيارته فإنه يتوجه إلى البيت ويطوف به و... ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلاء هذه صفة دخول مكة النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من ناحية وخرج من ناحية هل هذا الدخول كان مقصودا أن يكون من هذه الناحية خاصة أو أن ذلك وافق الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده قصده ولم يكن ذلك في عام الفتح فحسب يعني من أهل العلم من يقول إن هذا كان في في في عام الفتح لأن أبو سفيان ذكر للعباس بن عبد المطلب أنه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن إلا إذا رأى الخيل تطلع من كذا تطلع من كذا فالعباس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية التي ذكرها أبو سفيان وفي هذا يقول حسان رضي الله عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ولهذا قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عام الفتح تصديقا لقول حسان لكن الذي يظهر والله أعلم أن ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم وليس بمجرد ما فعله فقط عام الفتح لأنه ثابت من حديث بن عمر رضي الله عنهما بلفظ يدل على التكرار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فمثل هذا يدل على يدل على التكرر نعم والعلم عند الله تبارك وتعالى لكن لو أردنا أن نلتمس الحكمة أو العلة لهذا لماذا يدخل من طريق ويخرج من طريق هل لأن هذا من طريقه حينما يأتي من المدينة مثلا فيدخل من أعلاها نعم أو أن ذلك يناسب معنا وهو العلو في الدخول لما فيه من تعظيم المكان كما يقول بعض الفقهاء وعكسه فيه سفول ونزول لأنه خرج من أدناها من أسفلها ففيه تقام وتواضع لمفارقة هذا المحل الشريف أو لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مستخفيا يوم الهجرة فرادى يدخل من مكان أراد أن يدخلها من مكان عال نعم أو أنه دخلها من كذا لأنه سيكون مستقبلا لوجه البيت وجه البيت يعني من ناحية الباب ولذلك دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة الذي يقال له فيما بعد الذي يوازن أو يقارب باب السلام المعروف اليوم فإذا دخله الداخل كان موازي, موازي أو مواجه لباب الكعبة ولهذا ذكر كثير من أهل العلم أن الأفضل أن يأتي البيت من وجهه من وجهه وذلك من ناحية الباب فهذا إذا تيسر نعم إذا تيسر فعله نعم أو أنه دخلها هكذا عليه الصلاة والسلام عام فتح فاستمر عليه وأما التنويع فإنه أيضا يلحظ فيه معنى آخر يعني الدخول من ناحية والخروج من ناحية كما في العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق فبعض أهل العلم قال من أجل أن تحصل البركة لهؤلاء وهؤلاء وبعضهم يقول من أجل نعم كتابة الخطأ، كل هذه الأمور هي من باب العلل أو إن شئت أن تسميها بالحكم المستخرجة المستنبطة التي لم يدل عليها دليل، لكن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه، بل كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل. إذا أمكن إذا أمكن دخل مكة من كداء كداء طريق بين جبلين كان مرتفع ثم بعد ذلك خفض وسهل من ناحية ما يعرف اليوم بالحجون نعم عند مقبرة مقابل لمقبرة المعلات الطريق الذي جانبه قد بني بالحجر فمثل هذا هو المقصود بأعلى مكه دخلها من كذا نعم ب سو من الثنيه العليا الثنيه بمعنى الطريق بين بين جبلين وهي العقبه كانت مرتفعه وشاقه ثم بعد ذلك سهلت فهذه ينزلون منها نعم، من المعلات من تلك الناحية المعروفة بالحجون اليوم نعم، وسهلت في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ثم في زمن عبد الملك ابن مروان ثم في زمن المهدي ثم في سنة 811 للهجرة ثم في 820 ثم في 1365 للهجرة قال الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، الثنية السفلى وشو قال لها؟ كدا يقال لها كدا بضم الكاف وبالتنوين كدا وليست كدي، كدا بفتح الدال. نعم، والألف مقصورة في الرسم. يقال لها كذا هذه هي الثانية السفلى وتعرف اليوم بريع الرسام بريع الرسام في أسفل في أسفل مكة وإذا بغيت إذا أردت أن تحفظ هذا فيمكن أن أن يحفظ بسهولة بعبارة قصيرة فماذا تقول ماذا نقول افتح وادخل واضمم واخرج اذا ردت ان تدخل تفتح الباب اليس كذلك افتح كدا وادخل واضمم كدا واخرج دخل من كدا وخرج من كدا وخرج من كدا هناك موضع ثالث يقال له كدي غير كذا، وهذا معروف إلى اليوم بهذا بهذا الاسم. نعم. يخرجون منه إلى ناحية جبل ثور وإلى ناحية الشرق إلى جهة إلى جهة ميناء. نعم. قال وخرج من الثانية الصفلة على كل حال هذا هذه الأسماء الثلاثة كذا. وكدى وكدي العلماء لهم كلام كثير واختلاف كثير في ضبط هذه الأشياء ومن أين دخل ومن أين خرج نعم حتى إن بعضهم أوصل ذلك إلى ثلاثين قولا مع أنها قضية سهلة يعني أهل العلم يختلفون هل هذا أصلا مقصود أو غير مقصود هل نحن متعبدون به أو غير متعبدين به؟ نعم. فاختلفوا فيه هذا الاختلاف الكثير. نعم. وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة الشيبي.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 فالحاصل هذا الحديث يدل على أنه يدل على أن على أنه يجوز صلاة النافلة في البيت وقد يقول قائل الآن ما الفائدة من هذا نحن لا نستطيع دخول البيت نقول يمكن للإنسان أن يدخل الحجر ويصلي فيه فإن قدر ستة أذرع من الحجر من البيت والعلماء مختلفون فيما زاد على ذلك يعني من بداية التقويس الجدار المقوس حينما يكون الجدار مستقيما فهذا من البيت فإذا بدأ الميلان في الجدار التقويس فهذا الموضع بعض أهل العلم يقولون ليس من البيت ليس من البيت وذلك أن النفق قصرت كما هو معروف بقريش ف بنوا ما بنوا أرادوا أن يبنوه من حلال ثم لم تفي النفقة بمتطلبات البناء فاقتصروا على ذلك الجزء الذي بني ورفع وجعلوا على هذا هذا الجدار القصير من أجل أن يتقى في الطواف فالناس يصلون فيه فمن صلى فيه فقد من صلى فيه النافلة فقد صلى في البيت لكنه لا يصلى، لكنه لا يصلى فيها الفريضة. وهذه المسألة تكلمنا عليها بشيء من البسط في الكلام على المقنع، شرح المقنع. وكلام أهل العلم هل يجوز له أن يصلي مستقبلا الباب وهو مفتوح؟ أو لا؟ يصح أن يصلي في أي مكان في البيت؟ لا يشترط بين العمودين؟ نعم. يصح أن يصلي في أي مكان ولكن هل يجوز أن يصلي إلى فضاء مثل إذا كان الباب مفتوحا فصلى إلى ناحية الباب أو صلى في الحجر, في الحجر إلى ناحية المدخل فهل يصح أو لا يصح إذا قلنا بأن هذا الحجر من البيت لو صلى مستقبل الجدار قبل الميلان يعني في لو صلى في حيز يبلغ كم ستة أذرع مستقبل لجدار الحجر قبل الانحنى يكون صلى في الكعبة أليس كذلك فصلاته النافلة صحيحة طيب إذا كان هذا من من البيت هل يشترط أن يستقبل شاخصا في البيت جدار مثلا فإذا صلى إلى فضاء لا يصح أدقى قاله كثير من أهل العلم والمسألة تحتاج إلى شيء من التحرير والأحوط أن ألا يفعل الأحوط أن ألا يفعل مع أنه يمكن أن يرد على هذا قضية مع أن هذا ليس موضوعنا هذا الكلام يدخل في الكلام على الصلاة يمكن لقائلا أن يقول لو أن الكعبة لو أنه صلى إلى فضاء الكعبة في السطح، فصلاته صحيحة الفقهاء يفترضون مسألة يقول لو أن الكعبة ما وجدت فإنه يستقبل الناحية وصلاته صحيحة فعلى كل حال تحديد هذا بشاخص وأنه لا بد أن هذه مسألة تذكر في أبواب الصلاة لكن الذي يهمنا هنا نعم هو أن الإنسان إذا دخل في الحجر وهو يطوف بعض الناس يختصر أثناء الطواف ولا ربما زعم أن الناس ألجأوه إلى الدخول في الزحام صاب زحام شديد فدفعه الناس حتى دخل وخرج من الناحية الأخرى فنقول هذا هذا الشوط غير صحيح فإن كانت أشواط الطواف بهذه هذه المثابة فهي غير صحيحة فلا بد من أن يطوف من خلفه من خارجه لكن هل له أن أن يرقى بالزحام مثلا؟ أن يمشي على الشادروان، وهو بمنزلة العتبة للجدار الناحية التي تربط بها أستار الكعبة يمكن لإنسان أن يمشي عليها أسيما في الزحام ولا لا ما يستطيع في الزحام يمشي عليها أو الصغير يمكن أن يمشي عليها فبعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمي يرى أن هذا ليس من الكعبة بل هو بمنزلة العتب. وكثير من أهل العلم يرون أنه منها والأحوط أن لا يفعل الإنسان ذلك طيب ثم ذكر حديث عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك طبعا هذا القول الذي ذكره عمر رضي الله عنه يدل على الانقياد والاتباع والتسليم ولو لم يدرك الإنسان معنى ذلك والحكمة منه لكنه يقال لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحجر يشهد لمن قبله يوم القيامة فهو ينفع بهذا الاعتبار ينفع بهذا الاعتبار لكن النفع الذي لربما ينقدح في أذهان أهل الوثنية من عبادة الأحجار وتعظيمها واعتقاد النفع والضر فيها هذا لا مجال له هنا نعم، فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله فإذا أمكن تقبيله فهذا هو الأمكن، فهذا هو, هو الأكمل، وأول شيء يبدأ به قلنا إذا جاء إلى مكة يبدأ بالطواف، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، كما في حديث عائشة في الصحيحين وأول شيء يبدأ به في الطواف وعنده يقطع التلبي على مشهور الحجر الأسود. يقبله نعم يقبله فإن لم يتمكن من تقبيله فإنه يستلمه بيده وبأي بيده اليمنى نعم بيده اليمنى لأنه ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر والاستلام يكون باليد ثم مضى عن يمينه يعني جاء مستقبل الحجر لو فرضنا هذا الحجر جاء واستلمه أين يذهب حتى تكون الكعبة على يساره في الطواف وهذا لا بد منه من شروط صحة الطواف أن تكون الكعبة على اليسار نعم أن يأخذ ناحية اليمين نعم يأخذ ناحية اليمين وهل يقبل يده إذا استلم الجواب نعم يعني إذا ما تمكن من تقبيله مباشرة فإنه يستلمه بيده بيمينه ثم يقبل يداه اليمنى يدل على هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل وقبل يده استلمه وقبل يده طيب إذا ما أمكن استلامه عنده زحام ما أمكن الاستلام فإنه إن استطاع أن يصل إليه بشيء معه مثل العصا نعم فإنه يقبل ذلك الشيء الذي استلمه به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كما في صحيح مسلم، كان يستلم الركن، يعني الحجر الأسود، بمحجن معه ويقبل المحجن، والمحجن عصا منحنية في آخرها، قد يعلق بها المتاع أو نحو ذلك، واضح؟ عصام حنية في رأسها في آخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلمه بهذا المحجن ثم قبل المحجن. طيب ما أمكن استلامه بشيء لا بمحجن ولا باليد ولا بالتقبيل. فإنه يشير إليه يشير إليه بيده اليمنى. نعم. يدل على هذا حديث ابن عباس في الصحيح في صحيح البخاري. قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر يقول الله أكبر وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه زيادة بسم الله بسم الله والله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر وعبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء عنه هذه الزيادة وذهب بعض أهل العلم كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمي رحمه الله إلى أن يست... السنة إذا أراد أن يشير إليه أن يستقبله ما هو يشيره ويمشي يجعله على يساره يقول الله أكبر ويمضي استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه ذكر له أنه رجل قوي ونعم ونهاه أن يزاحم الناس قال فإذا تيت الحجر فاستقبله وكبر لك الحديث فيه ضعف الحديث في ضعف، والله تعالى أعلم. أنت قرأت إلى هنا؟ ها؟ نعم. شكرًا. كيف؟ إذا أشار بيده لا يقبلها، لا يقبلها. يقول الله أكبر، ولا يقف، وإنما يمضي. هؤلاء الجهلة. اللي كل ما جاءوا عند الحجر وقفوا وكأنهم يوسوسون يكبرون عدة مرات ويقولوا الكلام وهذا لا أصل له يكبر ويمضي لا يتوقف نعم طعا عبد الله بن عباس رضي الله طعا عفوا يعرف ذلك بالمحاذات الشريعة في أحكامها كما قال الشاطبي رحمه الله شريعة أمية شريعة أمية ولذلك نحن إذا أردنا أن نجعل لها أطر الأعاجم النقيس ذلك بدقة بد الحجر يكون هناك نصطرة وخط يعرف به الزاوية تماما ثم يأتي من يوسوس للناس يقول لا حتى هذا الخط الذي كان قديما هو ليس بالمحاذاة تماما فينبغي أن تحتاطوا أن تكبروا قبله يوجد من العام من يقولون هذا الكلام فهذا الكلام لا أصلى له هذه الأمور تعرف بالتقريب حاذاهو الجمار ما كان عليها حوض ما كان عليها حوض كيف كان الناس يرمون يرمون المحل المكان يرمون هذا المكان طبعا نحن الآن نقول أن الإنسان يرمي في الحوض لأن ذلك قدر هذا الحوض تقديرا وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة ما كان في حوض فيرمى هذا المكان فقدر ذلك بهذا التقدير ولذلك يقال ينبغي للإنسان أن يرمي في الحوض وأن تسقط في الحوض لكن لو قلت لي الآن لو أنه رمى بينه وبين الحوض سنتي واحد وما طاحت بالحوض هل تجزم وتقطع أن الرمي ضاطل غير صحيح أقول لا لا أستطيع أن أجزم بهذا لأن هذا البناء ليس عندي ما يدل على أنه محدد بالسنتيمتر لا يزيد ولا ينقص لكن قدر تقديرا فالإنسان يحتاط لعمله يحتاط للمناسك يحتاط للعبادة ولا يفرط من أجل أن يقبل سعيه وعمله فهو لا يدري بالضبط إلى أي حد لكن الشريعة ما جاءت بالتكلف ولا أقصد بهذا إطلاقا أن الإنسان يجوز أن يرمي في أي مكان أبدا يرمي في الحوض وتقع في الحوض يرمي في الحوض وتقع في الحوض ويحرص على هذا لكن لو سألتني هل تقطع ببطلان رمية أقول لك ما أقطع بهذا ما أقطع بهذا قضية الرمي قبل الزوال في أيام التشريق هل تقطع بأنه باطل أقول ما أقطع أنه باطل الخروج من عرفة قبل الزوال هل تقطع بأن عليه دم وأنه يجب عليه إلى الغروب أقول ما أستطيع أن أقطع لكن عندنا أدلة أبن عمر رضي الله عنه لما ذكر أنه أنهم كانوا يتحرون الزوال يتحرون زوال الشمس فدل على أنهم كانوا وما ضبت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرمي بعد الزوال مع ما فيه من المشقة يدل على أن هذا ينبغي أن يلتزم فلا يرمي قبل الزوال وكذلك أيضا ما يتعلق بأسرع بأشبه هذا من الخروج بعرف من عرفة كانوا يتحرون الشمس حتى تغيب فلا يخرج قبل قبل غروب الشمس لكن من خرج قبل غروب الشمس هل نجز من عليه دم وأنه ترك واجبا لا نقطع بهذا لكن نقول هذا الذي عليه عامة أهل العلم ولا ينبغي الإنسان يجترئ على مثل هذه الأمور خاصة إذا كان يفتي الناس لا يضع مثل هذه الأشياء في ذمته ورقبته من باب التسهيل على الناس نسمع عجائب وغرائب من المفتين من بعض المفتين في الحملات شيء عجيب وغريب بعض الشباب الذين ذهبوا في بعض الحملات شباب صغار في المرحلة الثانوية يقول المفتي في الحملة لا لا يرد بلا أو لا يجوز كل شيء يقول لا حرج كل شيء لا حرج ما سألناه عن شيء قال لا حرج في هذه الطريقة وبجرأة وبثقة ولربما يكون هذا الإنسان يعني قد لا يكون درس هذه المسائل دراسة كافية وصارت عنده بمنزلة قناعات راسخة وكثير من مسائل الحج في هذه الطريقة التي ذكرت لكم يقيسون على شيء آخر أثر عن صحابي وما أشبه هذا هذا يدل على أن هناك مساحة للاجتهاد، لكن من منهم أهل للاجتهاد؟ يعني لو جمعنا فتاوى عطاء ابن برضحه أعلم الناس بالمناسك في زمن التابعين، لرأيتم عجبا لرأيتم عجباً. لكن عطاء أهل للاجتهاد، إمام كبير، لكن أن يأتي كل أحد ويرخص للناس. من غير أن يتأهل فهذا لا يصح أبدا وجمع ذلك الإنسان يخاف من الله عز وجل ويحتاط يتحرز ويهاب الفتيا هنا حديث عبد الله بن عباس أنت قرأت تفضلنا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حما يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم نعم, و... نعم، نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس في مقدمه صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء صدوه عن البيت صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة فاعتمر في السنة السابعة قضاءً في شهر في أي شهر نعم فجاء قضاءً لتلك لتلك الحج لتلك العمره التي صدوه عنها فتحلل تحلل المحصر عليه الصلاة والسلام فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمة يثب المدينة كانت معروفة بالحمة فدع النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلت الحمة إلى وين إلى الجحفة الجحفة كان فيها كفار في ذلك الوقت نعم وهي قرية خريبة أو قرية صغيرة عفوا ما كانت خريبة في ذلك الوقت انتقلت الحمة إلى... إلى, يث... إلى إلى إلى إلى إلى الجحفة وهنهم يقولون هؤلاء مرضى قد دكتهم الحمى فجلسوا يتفرجون اجتمعت قريش ينظرون إلى هؤلاء العمار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخيلوا فيهم الضعف والهزال والمرض فجلسوا في تلك الناحية يعني بين بين الركنين اجتمع المشركون يتفرجون فهنا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا عفوا ما بين الركنين اجتمعوا في الناحية الثانية فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من أجل أن يظهر القوة وأمرهم أيضا بالاضطباع وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه أو منكبه الأيسر من أجل أن يظهر المحرم أن يظهر قوته وسواعده وعضده القوي المتين لإغاظة المشركين فإن إغاظة المشركين أمرٌ يحبه الله تبارك وتعالى وإظهار القوة لهم أمر يحبه الله عز وجل ولذلك رخص بالمشية التي يتخيل الإنسان فيها مشية الخيلة نعم إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن بين الصفين فأظهروا ذلك من أجل المشركين إلا ما بين الركنين لأنه ما كان أحد يجلس في تلك الناحية من المشرفين، وهذا في ثلاثة أشواط يعني الرمل أما للطباع فهو في السبعة لأنه لا كلفة فيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا نعم، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إرفاقا بهم لأن ينقطع نفسهم ويستوعب جهدهم في الطواف قبل السعي يحملون مشقة فأمرهم أن يكون الرمل بهذه الأشواط الثلاثة وهذا إنما يكون في طواف القدوم ولا يختص ذلك بتلك العمره التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم بل صار ذلك سنة يرمل في جميع الأشواط حتى ما بين الركنين في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم وكما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه شيء كما قال رأينا به المشركين يعني من أجل نظرهم لإغاظتهم وإظهار قوة المسلمين ثم بعد ذلك استمر عليه العمل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وفعله الصحابة رضي الله عنهم فصار من سنة الطواف وأي طواف الطواف الأول الذي يفعله الإنسان بالعمرة إذا جاء يعتمر وكذلك أيضا طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن طواف القدوم هذا سنة فإذا طافه القارن أو المفرد فإنه يطبع ويرمل في الأشواط الثلاثة والمقصود بالرمل ما هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى مشي قوية نعم ليست إسراعا مفرطا وإنما هو نوع إسراع مع تقارب مع تقارب الخطأ وهذا كما قلت يختص بالطواف الأول لما ثبت في صحيح مسلم كان إذا طاف الطواف الأول ولذلك إذا جو يطوفون طواف الإفاضة مثلا فإنهم فإنهم لا رمل طواف الإفاضة بعد ما يأتون من عرفات، وكذلك في طواف الوداع لا يرملون. تفضل نعم. وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن. الأسود أول ما يطوف نحن قلنا أن السنة أن يبدأ بالحجر الأسود لو أنه بدأ بالركن اليماني هل يصح؟ ما يصح؟ هذه الوصلة باطلة لكن من وين يحتسب له؟ يحتسب له من الحجر الأسود نعم يقول أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط والخبب ضرب من العدو مشي سريع كما ذكرنا فسر هناك بالرمل يرمل مشي سريع مع تقارب الخطأ فضلنا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن المحجن عصا محنية الرأس نعم هذا ذكرناه سابقا قلنا إذا ما أمكن تقبيل ولا أن يستلمه باليمين فبشيء آخر كالمحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا في رواية مسلم ويقبل, ويقبل المحجن هنا ما ذكر التقبيل نعم وإذا استلم بيده كما في حديث ابن عمر فإنه يقبل فإنه يقبل يده لأن ابن عمر كان يفعله هو يقول ما تركته مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله نعم في حديث عبد الله ابن عمر وعلى كل حال هذا أيضا ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أنهم كانوا يقبلون اليد التي التي يستلمون فيها وذكره عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله بن عمر وغير هؤلاء يقبلون أيديهم كذلك ابن عباس وهو قول عامة أهل العلم وعزاه الحافظ بن حجر إلى الجمهور تقبيل اليد التي يستلم التي يستلم فيها نعم ولا يستلم غير الحجر الأسود والركن اليماني والركن اليماني لا يقبل لا يقبله ولا يكبر إذا حذاه وإنما إذا حصل أنه يستلمه بيده استلمه وأما بقية الأركان فإنها لا تستلم وإن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون أنه لا فرق بين أركانها الأربعة كما جاء عن معاوية رضي الله عنه وأنكر ذلك عليه ابن عباس وجاء عن غيره أيضا أنه يرى استلام يرى استلام بقية الأركان الجابر وأنس رضي الله عنهم أجمعين وسويد من التابعين والعل في هذا ما هي يمكن أن يقال والله أعلم بأن الركنين غير الركن اليماني والحجر الأسود ليس من الأركان التي كان عليها بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأن الكعبة كما قلنا ممتدة من ناحية الحجر ولذلك هدمها ابن الزبير رضي الله عنه لما احترق لما أصابها ما أصابها من ضرب الحجاج بالمنجنيق نعم أو ضرب أهل الشام بالمنجنيق فتركها إلى الموسم ما أصلحها حتى يأتي الناس ليشنع على أهل الشام ليرى الناس كيف صنعوا بالكعبة فلما انتهى الموسم جمع وجوه الناس واستشارهم في هذا ثم بعد ذلك هدمها ولما هدموها حفروا حتى وجدوا قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كالأسنمة حجارة خضراء كالأسنمة متراصة متداخلة وأشهد الناس على هذا الأركان الأربع ثم أقامها عليها فلما قتل كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن هذا عفوا كتب إلى الوليد ابن عبد الملك فل فأمره أن يهدمها. وأن يعيدها كما كانت ثم بعد ذلك بلغهم حديث عائشة رضي الله عنه لولا أن قومك حدث عهد بكفر لهدمت الكعبة إلى آخره فكأنهم ندموا على هذا ثم لما جاء أبو جعفر المنصور في الدولة العباسية استشار الإمام مالك رحمه الله أن يعيدها على قواعد إبراهيم فنهاه الإمام مالك عن ذلك لألا تبقى الكعبة العوبة بيد الملوك كلما ذهبت دولة جاءوا نكاءة بالذين قبلهم أو تغييرا لبنيانهم وبنوها بنيانا ينسب إليهم فعلى كل حال نعم وهذا أيضا هذا عفوا هذا الحديث طاف في حجة الوداع على بعير هذا يدل على أنه يجوز الإنسان يطوف راكبا وصورته الآن كيف تكون بالعربية نعم العربية وأيهما أفضل أن يكون ماشيا أو راكبا الذي يظهر الله أعلم أنه أن يكون ماشيا وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدى به ليراه الناس نعم. نبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين إلا الركنين اليمانيين هذا الحديث على كل حال بمعنى ما سبق ولا يحتاج إلى مزيد إضاح باب التمتع عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شات أو شرك في دم قال وكان ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنه سنه سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم نعم يقول عن ابي جمره نصر بن عمران الضبعي المتوفى سنه 28 و100 قال سالت ابن عباس عن المتعه المتعه هنا هل المراد بها عن نكاح المتعة ولا المقصود بها متعة الحج المقصود بها متعة الحج نعم، ويدل عليه ما جاء في بعض طرقه عند مسلم الصحيح من أنها متعة الحج وفي البخاري أن عثمان كان ينهى عن العمرة وأن يجمع بينهما وأن يجمع بينهما فإذا المقصود بالمتعة هنا متعة الحج وذلك بأن يجمع بين الحج والعمرة بسفر واحد يوقع فيه العمرة بأشهر الحج بنية بنية التمتع بشرطه بشرطه يعني الآن الأنسان إذا جاء واعتمر في رمضان بنية التمتع هل يصح ذلك منه أن يكون تمتع لا يصح في قول عامة أهل العلم لأن الله قال الحج أشهر معلومات ورمضان ليس من أشهر الحج لكن لو أنه اعتمر في شهر شوال بنية التمتع أوقع العمرة في أشهر الحج بنية التمتع لو أنه أوقع العمرة لا ينوي بها التمتع إنسان جاء يعتمر في شوال لا ينوي به التمتع فهل يكون ذلك تمتعا ثم بدى له الحج فيما بعد هل يكون متمتعا لا طيب إذن بنية التمتع بشرطه ما هو شرطه على الأرجح أن ألا يسافر يرجع إلى أن يرجع إلى بلده لجمنها منها أو ما يماثلها في المسافة يعني الآن لو أن أحدا من أهل مصر مثلا مقيم هنا في الدمام لأنه يعمل هنا واضح هل دائما يسألون الناس عنها مقيم هنا فذهب واعتمر في شهر شوال ثم رجع إلى الدمام الآن هل يبقى تمتعه ولا لا هو ينوي التمتع هل يبقى تمتعه ولا ينقطع ينقطع ينقطع لا بد أن يبقى هناك أو أنه يسافر ممكن يسافر إلى جدة ممكن يسافر إلى الطائف إما في داخل المواقيت أو خارج أو خارج المواقيت ولو مسافة قصر لكنه لا يرجع إلى بلده ويمكن أن يقال ولا يرجع إلى بلد يماثلها في المسافة واضح؟ فهذا معنى لشرطه طيب قد يطلق التمتع أيضا على القران قد يطلق على القران بأي اعتبار الآن بالنسبة للتمتع واضح التمتع فيه لأنها عمره يتحلل منها الحل كله يتحلل يباح له النساء والطيب وكل محضراته متحلل تماما هذا تمتع وكذلك أيضا حصل له عمره وحجه في سفرة واحدة لكن بالنسبة للقارن قد يطلق على القران كما يدل عليه ظواهر بعض الأحاديث قد يطلق عليه التمتع وقد يكون ذلك بضرب من التأويل بأي اعتبار إذا قلنا بهذا أن القرآن أيضا يقال له تمتع باعتبار أنه تمتع بالجمع بين نسكين ففي ذلك نوع رفاهية حيث اختصر على نفس السفرة أخرى للعمرة سفرة للحج وسفرة للعمرة فهو بهذا حصل نوعا من التمتع فقيل للقران بهذا الاعتبار قيل له تمتع لكن المشهور عند الإطلاق أن التمتع هو أن يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها في أشهر الحج ناويا بها التمتع إلى الحج ثم يحرم بالحج بعد ذلك فهذا هو التمتع المعروف وإذا قيل الأنساك ثلاثة التمتع والقران والإفراد فالتمتع هو ما ذكرت عمرة مستقلة في أشهر الحج ينوي بها التمتع إلى الحج وكما قلنا بالشرط السابق والقران أن يجمع بين الحج والعمرة يحرم بهما جميعا نعم ولكنه لا يتحلل من العمرة وأعماله سعيه وطوافه في الحج يكفيه عن حجه وعمرته يعني الآن على الأرجح المتمتع كم يحتاج إلى سعي وطواف غير طواف الوداع يحتاج إلى سعيين سعي للعمرة وسعي للحج ويحتاج إلى طوافين عمرة كاملة وحج كامل وبالنسبة للقارن إذا جاء إلى مكة عنده طواف القدوم إن شاء فعله فهو سنة بل إن بعض أهل العلم نقل عليه الاتفاق الإجماع إلا ما ورد عن مالك رحمه الله كأنه شدد فيه لكن قول عامة أهل العلم أن طواف القدوم سنة بالنسبة للقارن والمفرد فهذا القارن حينما يأتي مكة هو لا يريد أن يذهب ويطوف طواف القدوم يريد أن يذهب إلى منا مباشرة له ذلك وكذلك المفرد طيب هذا القارن ماذا عليه أن يصنع ماذا يطالب به يطالب بطواف الإفاضة ويطالب بسعي الحج هذا الطواف والإفاضة يكفيه عن حجه وعمرته يكفيه عن حجه وعمرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها فيكون بهذا قد حصل حجة وعمرة ولهذا كان القران بهذا الاعتبار أفضل من الإفراد ثم يكون الإفراد بعد ذلك لأن عمل المتمتع أكثر فيه سعيان وطوافان عمره مستقلة وحجه مستقلة وفيه هدي وبالنسبة للقران فيه هدي وفيه طواف واحد وسعي واحد وأما المفرد ففيه سعي واحد وطواف واحد وليس فيه هدي إذن ما الفرق بين المفرد وبين القارن الفرق بالنية والهدي مع أنه يستحب للمفرد أن يذبح هديا حتى غير الحاج والإنسان هنا يمكن أن يرسل هديا إلى إلى مكة فمكة محل للهدي والقرابين أشكال لا أشكال في هذا لكن هل يجب عليه فإذا ترتيب هذه الأشياء بهذه الطريقة التمتع ثم القران ثم ثم الإفراد فهنا يقول سألت ابن عباس عن المتعة نعم فأمرني بها وسألته عن الهدي كذلك أيضا يقال هذا بالنسبة للمتعة في فسخ الحج إلى عمره فقال فيه جزور جزور يعني اي نعم او بقر او شات او شيركم في دم يعني ان ذلك جميعا يجزيه في الهدي وأكمل ذلك في الهدي أكمل الهدي البذن ثم يليه البقر ثم يليه الغنم الإبل ووأما بالنسبة لللأضحية فالشات ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنيني نعم وووبالنسبة لل للعقيقة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجزيها أن يذبح الإبل أو البقر وإنما يكون ذلك من الغنم من الغنم يقول أو شرك في دم يعني سبع بدنة سبع بقرة أو سبع سبع ناقة قال وكأن ناسا كرهوها كرهوا إيش كرهوا المتعة في الحج وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن أول من كرهها هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو أول من نهى عنها ثم بعد ذلك توبع في هذا وجاء في صحيح مسلم أن ابن الزبير أيضا في أيام إمارته كان ينهى عنها وابن عباس كان يأمر بها نعم وفي البخاري أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عنها وعلي يأمر بها ونهى عنها أيضا من معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين طيب يقول وكأن ناسا كرهوا لماذا كرهوها عمر رضي الله عنه جاء في بعض الروايات ما يفسر كراهيته لماذا كرهها عمر؟ كاريها أن يخلو البيت في سائر العام يعني الإنسان يجب عليه أن يحج والراجح أنه يجب عليه أن يعتمر مرة واحدة والناس كانوا يأتون بوسائل صعبة في ذلك الزمان ف... فإذا كان يجزيهم أن يأتي الواحد بحجة وعمرة التمتع فمعنى ذلك أنهم قد يكتفون بهذا فيخلو البيت من الواردين عليه للعمرة أثناء السنة فما يأتون إلا في وقت الموسم فعمر رضي الله عنه كان من سياسته الشرعية أنه يمنع الناس من المتعة لهذه المصلحة مصلحة البيت ليكثر الواردون عليه فتكون بذلك عمارته ولا شك أن هذا أدعى إلى تعظيمه فنهى عنها عمر لهذا والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأخبرهم أن العمر دخلت في الحج وسئل هل ذلك لعامهم خاصة أو للأبد فأخبرهم أنه للأبد إلى يوم القيامة وذكر لهم صلى الله عليه وسلم لما فرغ من السعي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره بمعنى أنه الذي منعه صلى الله عليه وسلم من أن يكون متمتعا أن يتحلل من الإحرام بالحج الذي منعه من ذلك هو أنه ساق الهدي ومن ساق الهدي لا يجوز له التحلل لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فيوم النحر هو اليوم الذي يذبح فيه الهدي فهذا كله يدل على أن التمتع أفضل والشيخ الإسلام تيمي رحمه الله له بحث طويل في هذا ولعل الكثيرين من طلاب العلم ما فهموا مراده فهموا أن الشيخ الإسلام يقول بأن الإفراد أفضل بإطلاق وليس التمتع والذي يظهر والله أعلم عند التأمل بكلام شيخ الإسلام أنه لا يريد هذا إطلاقا فتأملوا معي قليلا أعطوني أذهانكم الآن تصور بالقسمة الاستقرائية قسمة العقلية نعم. لو أردنا أن نستقرأ الحالات التي يمكن أن يأتي عليها الحاج نعم. ما هي الحالات؟ الحالة الأولى الأكمل ما هي الحالة الأولى؟ الحالة الأولى أن يأتي مسافرا بحجّة وعُم بحجّة مستقلة في سفره ذاهب إلى البيت لا يريد إلا الحج. ثم ذهب في شهر آخر بعد مدة وجاء بعمرة مستقلة. هذه لها سفر وهذه لها سفر. هذه حالة. الحالة الثانية أن يأتي هذا الإنسان بحجة وعمرة في سفرة واحدة بالتمتع الحالة الثالثة أن يأتي بالحج والعمرة في سفرة واحدة بالقران الحالة الرابعة أن يأتي للحج ولا يعتمر أصلا لا في هذا هذه الحجة ولا في غيرها ما هو الأكمل الآن؟ الأولى أكمل جاء للحج في سفرة وللعمرة في سفرة أكمل من إنسان آخر جاء جاء متمتعا أو قارنا أليس كذلك شيخ الإسلام تيم رحمه الله يقصد هذا واضح لكن لو أن هذا الإنسان مثلنا الآن الناس الآن الحمد لله صار عندهم إقبال على العبادة لو أنه مثلنا الآن الناس يذهبون مرارا في السنة أليس كذلك؟ أليس الناس الآن يذهبون في الصيف ويذهبون في, في في في الحج ويذهبون في رمضان وما بين ذلك؟ لو هذا الإنسان قال أنا أريد أن آتي الآن بالتمتع حج وعمرة كل واحدة في نفس السفرة كل واحدة مستقلة لكن في نفس السفرة وأريد أن آتي مرارا أثناء السنة للعمرة أو آتي بالحج فقط الآن وآتي مرارا بالعمرة كما كنت أصنع أيها أفضل أي واحدة الأولى ولا الثانية الأولى بلا تردد فهذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله فشيخ الإسلام يوازن بين اثنين إنسان جاء بالحجة والعمرة بالتمتع في سفرة واحدة وبين واحد جاء بالحج في وقت والعمرة في وقت يقول هذا أكمل أن يأتي مفردا بالحج وهذا أفضل من التمتع بأي اعتبار بهذا الاعتبار لكنه لا ينكر أنه إن جاء في وقت آخر مع جمعه بين الحج والعمرة فكان ذلك الجمع بين الحج والعمرة بتمتع غير مانع له من المجيء إلى البيت مرة أخرى ولا مؤثر في هذا فيرى أنه أبدا يأتي وبالتمتع ثم بعد ذلك يأتي ويعتمر في وقت آخر فلا يبقى البيت مهجوراً يعني الأمر الذي من أجله تخوف عمر رضي الله عنه انتفى الآن إلى عهد قريب نعم وسائل المواصلات والناس مشغولون بلقمة العيش وفقراء وكذا إلى عهد قريب ما كان الصيف إلى قبل سنوات ليست بالبعيدة لا تكاد ترى من يأتي إلى الحرم بالصيف هذا شيء شاهدنا لا تكاد ترى من يأتي إلى الحرم بالصيف ولا عهد ليس بالبعيد لا يكاد يأتي في رمضان إلا بعض النواحي من الشياب وكبار السن وإلى عهد أبعد منه قليل قبل نحو خمسين سنة يحدثني من وقف خلف الإمام يقول كنا ثمنتعشر رجل في القيام مع الإمام الثامن عشر هو الإمام قبل حول خمسين سنة في صلاة القيام أول ما بدأ بالقيام ثمنتعشر واحد وأنا أدركت قريبا المسجد النبوي لا يمتلئ المبنى القديم جدا اللي يسمونه بالمبنى العثماني ما يمتلئ في صلاة القيام ولا ولا نصفه ولا نصفه والآن وين يصلون الناس الآن في هالتوسيعات كلها ويصلون في الساحات وزحام فالناس صاروا يأتون في أوقات مختلفة في السنة فمثل هذا لا يقال الآن للناس إن الأفضل هو هذا ما أظنه والله تعالى أعلم ومثل هذا الكلام لا يرفع الخلاف في المسألة وليس بقاطع ولذلك يحسن بطالب العلم إذا تكلم بمثل هذه المسائل التي طال الخلاف فيها والكلام والجدل أن يقول هذا ما أظنه أقرب نعم ويبين محمل القول ويوجه الأقوال الأخرى ما أشبه ذلك لكن لا يقول هذا هو الحق الذي ليس بعده إلا الخطأ وال... ثم يتربى التلاميذ على مثل هذه الطريقة في التلقي والتعليم وتقرير المسائل لا. هذا لا ينهي البحث في المسألة ولكن هذا ما يظن أنه أقرب ويوجه به هذه الأقوال والله تعالى أعلم طيب يقول وسألته عن الهدي فقال في جزور إلى آخره وكأن ناسا كرهوها طيب فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة يعني هذا الآن أخذ بقول ابن عباس فتمتع فرأى ذلك في المنام يقول فأتيت ابن عباس فحدثت فقال الله أكبر كبر أعجبه ذلك لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عجبه شيء كبر قال سنة أب القاسم صلى الله عليه وسلم طبعا هذا يحتمل أن يكون حديث نفس لأنه لما سمع ناس كرهوها بات قلقا فرأى ذلك في منامه احتمال أليس كذلك الاحتمال وارد ولا غير وارد أن يكون هذه الرؤية من قبيل حديث النفس ويحتمل أنها رؤية صحيحة المقصود بن عباس فرح بها فهذا الفرح هو من باب الاستئناس وإلا فإن الرؤى لا يبنى عليها حكم يعني لا نستطيع أن نرجح مثلا التمتع نقول ما هو الدليل على أن التمتع هو أفضل المناسك نقول هذه الرؤية من أذلة الرؤى قاعدة لا يبنى عليها حكم لا حكم شرعي ولا حكم أيضا عادي وإنما يستأنس بها فقط يعني ما تستطيع أن تحكم على إنسان طيب أو سيء أو خائن أو كذا بناء على الرؤية وكذلك أيضا بالأحكام الشرعية طيب الشيخ بالنسبة للرؤية إذا وافقت عن الشرع أو يعني الشرع والشريعة هذا يستأنس به مثل هذه مثل هذه موافقة هذه موافقة لكن لا يمكن أن يؤسس حكم بناء على الرؤيا ما يمكن هذا نعم وعلى كل حال كم قرية عشرة أحاديث أحداش. ماكو نشان. كم قرينا؟ الحمد لله. عشرة. عشرة تحدش. عشرة. يكفي إن شاء الله. إحنا كل يوم نقرأ عشرة. نعم. وننتهي إن شاء الله. هذه لسيلة مكتوبة خلونا نبدأ بالمكتوب نعم. ما هو بحر قل لا أنا بس حر ها؟ أجل الوراء شوفوا يقول نحبكم في الله أحبك الله يقول ذكرت بالأمس أن من عقد نكاحه وهو محرم فالعقد باطل والسؤال إذا عقد رجل نكاحه وهو محرم وهو جاهل بالحكم ودخل بزوجته وأنجب منها فماذا يلزمه نقول هؤلاء الأولاد يلحقون به بالشبهة نعم ويجدد العقد يفرق بينهما ويجدد العقد لكن لا يقال هذول أولاد البعيد مثلا زينة أو لا يلحقون به ينسبون إليه نعم يقول رجل قبل زوجته وهما محرمان فهل عليهما شيء لا يقبل ولا يباشر لا نعم لا يجوز له ذلك لكنه لا يلزمه بسبب هذا شيء لا يلزمه بسبب هذا شيء ما لم ينزل ما لم ينزل فإن أنزل فإن حجه لا يبطل من غير الجماع من غير الجماع وبعض أهل العلم يرون أن عليه بدنه إذا كان قبل التحلل الأول إذا أنزل من غير الجماع أنزل بالمباشرة لأنه ارتكب محظور محظورات الإحرام بخلاف ما لو أنزل بسبب التفكير يقول لا شيء عليه لا شيء عليه من جهة ماذا جهة الجزاء لكن لا ينبغي له أن يسترسل يفكر في أمور تحرك الغرائز وبعدين يقول بأنه أنزل ليس له ذلك يقول هل يجوز للحاج أن يقدم الهدي في مكة ويضحي في بلده بأن يوصي من يعمل ذلك من أهل العلم من يقول بأن سيأتي الكلام على الهدي إن شاء الله والأضحية من من أهل العلم من يقول بأن الهدي للحاج وذلك هو المشروع في حقه ولا يطالب الأضحية لأن الأضاحي لأهل الأمصار ومنهم من يقول هذه عباده وهذه عبادة مشروعه في هذا الوقت فيجمع بينهما فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يفرق بينما إذا كان قد ترك أهله في البلد فيترك عندهم أضحية وأما الهدي فلا تعلق لأهله بذلك إنما هو متعلق بنسكه هو خاصة فإن كان متمتعا أو قارنا أو أراد حتى لو كان مفرد أراد أن يقدم هديا على سبيل التطوع هذا يختص به ليست أضحية فإن ترك أهله في البلد فإنه يترك عندهم أضحية وبهذا يمكن أن يوصي أن يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا بشره حتى تذبح أضحيته وأما ما يأخذه من التقصير إذا كان متمتع مثلا عند العمرة أو الحلق في يوم النحر فإن هذا للنسك فلا بأس لكن ما عدا ذلك؟ فلا يأخذ منه شيء حتى تذبح وإذا كان لا يدري متى تذبح مثل اللي عن طريق الجمعيات أو تذبح برا أو عن طريق الشركة يسألهم يقول لهم في حدود متى في غضون متى إذا قالوا في ثلاثة أيام فينتظر إلى نهاية اليوم الثالث لا يأخذ من شعاله ولا بشره يقول هل في العمرة هدي؟ لا ليس في خصوص العمره لكن كما قلت البيت يساق له الهدى يقدم له الهدى نعم سواء كان الإنسان في بيته ما ذهب إلى عمره ولا حج أو جاء إليها لأحد النسكين لكنه ليس بخصوص العمره مثل الحج يقال المعتمر يطالب الهدى لا لكن البيت تقدم له الهدايا والهدى لا يختص بما يذبح مثل البدن وكذا لا بل يمكن أن يقدم أشياء طيب للكعبة بخور نعم ويمكن أن يقدم الطعام للحجاج وما أشبه ذلك من الهدايا التي تساق إلى البيت ذكرنا هذا في شرح المقنع يقول ما هو القول الراجح في طواف الوداع طبعا هذا الكلام ليس الهدي الذي على الحاج نقول الله يجيب طعام تبهوا لا هذا يذبح إنما أقصد إنسان ما هو بحاج يريد أن يبعث للبيت شيء ماذا يسمى هذا هذه الأشياء لتبعث هدايا للبيت نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة هو أبعث هذا عليه الصلاة والسلام وهو لم يحج يقول ما هو القول الراجح في طواف الوداع بالنسبة العضاء الذي يظهر والله عالم أنه لا يجب فإن فعله الإنسان احتياطا فهذا حسن ولذلك لا تكاد تجد في كلام أهل العلم لا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين نعم لا يكاد لا تكاد تجد شيئا عنهم في هذا إطلاقا مع كثرة الحاجة إليه غاية ما هنالك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم أن لما راهم ينفرون في الحج من كل وجه قال لا لا لينفر أحد إلا حتى يكون آخر, آخر عهده بالبيت الطواف أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا في الحج وأما في العمرة فلم يرد عنه شيء في هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أربع عمر يقول هل الذي هل الذي ثبتت عدم غيرته لا يعتبر محرم لا يصلح للمحرمية إنسان ثبت أنه لا يغار أبداً أبداً صلى الله العافية يعني في بعض الأمثلة اللي نسمعها أن الرجل نفسه هو يقدم امرأته للرجال ويعرض عليهم وهو الذي يتفق معهم ويقنعها بهذا لسبب أو لآخر فمثل هذا نسأل الله العافية قد يكون مسحوراً مسحوراً قد يكون هذا الإنسان صلى الله عليه ذيوثاً لا تدري ما السبب لكن مثل هذا لا يصلح أن يكون محرماً للمرأة يقول ما حكم لبس الكمامة للمحرم إذا قلنا بأن المحرم لا يغطي وجهه لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة ولا تخمر الذي وقصته دبته نعم نعم قال لا تخمر رأسه وفي بعض الروايات ذكر الوجه أيضا فإذا قلنا هذه زيادة صحيحة فإن الوجه لا يغطى وهذا هو الأحوط وهذه الكمامات إن كانت تغطي غالب الوجه فإنها لا توضع وأما إذا كانت تغطي الأنف فقط فلا بأس بها مثل ما يقال في النظارة لا بأس بلبس النظارة لكن الكمام إذا كان كبير يغطي أكثر الوجه وقلنا إن تغطية الوجه ممنوعة فإنه فإنها لا توضع على الوجه لكن يمكن الإنسان أن يحجمها من أعلاها ومن أسفلها فتبقى يحصل بها المقصود على الأنف فقط إذا كانت كبيرة نعم كيف كيف لا لا لا مثل النظارة مفصلة للعين فلا اشكال كلام في تغطية الوجه مثل لبس الساعة ما هي اشكال نعم يقول هل يشير للحجر بعد انتهاء الشوط السابع من نظر الى ان الناس الحجر إنما يستلم أو يشار إليه في الابتداء في الابتداء قالوا إنه يكون في بداية الأشواط ولا يكون في نهاياتها فلا فلا يشير إليه وأظن أن هذا أقرب الله تعالى علمه ومن نظر إلى أنه يكون ذلك بالمحادث في الطواف كل محادثة فقالوا إنه في نهاية الشط السابع يحاذيه فيشرع له استلامه أو الإشارة إليه وهذا ليس ببعيد لكن الذي أظنه أقرب الله أعلم هو الأول ولو فعله هذا الإنسان باب الاحتياط فعل الثاني لا ينكر عليه لا ينكر عليه لأن هناك مسألة هي هل يشرع تقبيل الحجر أو استلامه في غير الطواف هل يشرع هذا لا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء البتة عندما طاف صلى ركعتين ثم ماذا فعل قبل الصفا فعل شيئين شرب من ماء زمزم حتى تضلع و... وقبل الحجر هذا إذا تيسر فهذا تقبيل للحجر هو مرتبط بالطواف وليس بمستقل بل بعض أهل العلم قال إن هذا مبتدا للسعي بداية للسعي فعلى كل حال حاولت في بعض المرات أن أتقصى هل وجد شيء عن الصحابة في تقبيل الحجر استقلالا لم أرى شيئا من ذلك وإنما رأيت أثرا قد يفهم من ظاهره عن عطاء أنه يفعل ذلك عن عطاء أو طاوس أحد التابعين يقول كثر الكلام والبلبل عن حكم شركة ينساب فما توجيهكم نحن نقول أول شيء يجب على الإنسان أن يعلم علما يقينا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها أبدا لا فرق بينك وبين الذي يساهم فيها أبدا لا يساهم فيها ولا في غيرها ما في أي فرق ما في فرق لن تموت نفس حتى سيفتح لك باب من الرزق من وجه آخر ومن ترك الشيء لله عوضه الله خيرا منه ولهذا قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب اتقوا الله خذوه من حله لا تظن أنك إذا خذت من الحرام بتحصل شيء ما قدر لك وبتربح أرباح ما قدرت أبدا وأجملوا في الطلب يعني لا تتهافتوا عليها فالإنسان يستيقن هذه القضية ما يقوله حن الفتاوى هذه ضيقت علينا والآن حن المحرومين بين المجتمع المتدينين فقط هم اللي يتوقونها والناس يتهافتون عليه قل لن تموت نفس حتى تستوفر فلا تحزن أصلا ثم هذا الفتاة أصلا كم يعطونهم من الأسهم كم يجي ثلاثة أسهم يشتري يقدم يريد مئة سهم يمكن ولا يأتي يمكن إلا ثلاثة أسهم ماذا تصنع له ثلاثة أسهم ما قلت فيه ألف سهم ألفين سهم ثلاث آلاف سهم يمكن ثلاثة أسهم ما تسوى العنوان البنك ولا تسوى الصفحة الطوابير ثلاثة ثم أيضا في فرق كبير بين شراء الأسهم التي تكون فيها مؤسسا مثل هذه وبين المضاربة بالأسهم أنت حينما تكون مؤسسا في شركة من الشركات تودع ودائع وتأخذ عليها ربا مثل ينساب هذه وعندها ترخيص بأن تقترض قروض ربوية كما نشروا في الصحف هم عن أنفسهم فكل قرض ربوي أو كل معاملة محرمة لك نصيب منها لأنك شريك فتجد الإنسان يتوقع في كثير من الأمور ثم يخرج في النهاية مرابي مشارك في شركة يعلم أنها تدخل في أعمال ربوية وهو جزء منها ودرها من من من من ربا أشد من ستة وثلاثين زنية أمر موب سهل والله عز وجل لما نزل حك نزلت آية الربا قال قال النبي ﷺ الناس وقال لهم إن الله قد حرم الربا فاتقوا الربا والريبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقول حافظ بن كثير النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ترك الربى والريبة دع ما يريبك ليه يقول لأنه ما جاءت أدلة تدقق وتفصل بتفاصيل التعاملات هذا ربى وهذا ليس بربى وهذا وإنما أحل الله البيع وحرم الربى فتبقى معاملات مشتبهة بين بين فقال لهم فدعوا الربى والريبة فيتوقى الإنسان هذا بخلاف ما إذا كان يشتري ويبيع في الأسهم مضارب ما هو مؤسس فهو لا شأن لهم بكونهم يقترضون قروض ربوية لكن الكلام هل له أن يشتري أسهما فيها نصيب جزء من الحرام أو لا هذه مسألة ثانية وهذا أسهل لا أقصد أن هذا يجوز هذا أسهل بكثير من أن تكون مؤسسا في شركة تتعامل معاملات فيها ربا وأن تجزء منها هذا فرق بين القضيتين ولذلك الذين يضاربون نقول لهم تورعوا واحتاطوا لأنفسكم الأحسن والأفضل لكم أن تضاربوا بالشركات النقيه لكن من للمؤسسين الذين يريدون الشراء أسهم تأسيسية مثل هذه نقول لهم لا تشاركون فيها لا تساهمون فيها نعم يقول عند نهاية الشوط السابع هل هناك تكبير سبق الكلام على هذا يقول يقول لو قمت قمت بتوضيح بسيط لأحوال المأمومين مع الإمام لأن كثيرا من الإخوة هداهم الله يقعون في هذه الأخطاء وخاصة المخالفة والموافقة وحكم كل واحدة المخالفة بالنسبة للإمام والمأموم هي في هيئات الصلاة في هيئات الصلاة فإذا كبر فكبروا وإذا رفع ترفع وإذا سجد تسجد إلى آخر ما تتأخر عنه تأخرا بينا بالنسبة لجلسة الاستراحة هذه جلسة يسيرة قد تحتمل ولا تكون مخالفة صريحة للإمام إذا كان لا يجلس وهو أنت ترى الجلوس فإن تركت فلا بس الأمر في هذا السهل لا يشدد فيه ولكن الإمام لا يسابق ورد الوعيد في هدف الذي يرفع رأسه قبل الإمام نعم. أن يقلب الله صورته إلى صورة حمار نعم فعلى كل حال هذا يدل على التحريم والإمام ينبغي أن يراعي مثل هذه القضية فيتمهل ما يكبر حتى يشرع في النزول لألا يسبق والنبي صلى الله عليه وسلم لما حمل اللحم وتقدم به السن قال للناس إني قد بدنت قنهاهم أن يسبقوه في الركوع والسجود لكن ينبغي للإمام أن لا يؤخر التكبيرات تكبيرات الانتقال عن محلها لأن بعض الأيام يحتاط احتياطا زائدا فماذا يصنع يأتي للركوع ويقول هكذا فإذا وصل إلى الركوع قال الله أكبر هذا خطأ فقد فات المحل وين محل الله أكبر في هذا فإذا وصل إلى حال الركوع حال الله أكبر هنا في الانتقال فإذا وصل إلى الركوع فهذا موضع سبحان رب العظيم ما هو موضع الله أكبر فإذا رفع هذا موضع سمع الله لمن حمده ما هو ربنا لك الحمد فبعض الأم يحتاط فيتأخر بل بعض الفقهاء قال إن صلاته تبطل بهذا الإمام لا تصح صلاته وهذا قد يكون في شفاء بل إن بعض الفقهاء نعم قالوا بأنه إذا قالوا لا يجوز له أن يجعل بعضها في الركن الذي يليه يعني في غير الانتقال يعني لو أنه قال بالنص لما وصل إلى نصف الانحناء قال الله أكبر وجاء جزء من هذه الكلمة في حال الركوع قالوا لا يصح إلى هذا الحد وهذا قد يكون فيه مبالغة لأن فيه مشقة ويصعب ضبطه لكن الذي لا ينبغي العذول عنه هو أنه لا يؤخر التكبير حتى يصل إلى الركن الذي بعد لأن هذه التكبيرات محلها في نفس عملية الانتقال وهذا يقع الخطأ فيه كثيرا ولو تأملت أحوال كثير من العمة لوجدتهم لو يقعون في هذا نعم يقول سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يذكر أن المفسد التي تكون في الغراب هي أنه ينظر للجرح الذي أوشك أن يلتئم في الحيوان كالإبل مثلا فينكأ ويحدث فيه شرخاً وانتفاخا مما يؤخر البرء والشفاء يمكن أن يكون هذا الغراب مفسد نعم الغراب مفسد يمكن يفعل هذا ممكن يفعل غير هذا نعم من إفساد أمتعة الناس يقول نحبك وحبك الله يقول هل أقبل الحجر الأسود وأستلم الركن اليماني في كل شهر إذا أمكن وإذا كان في مزاحمة وأذية فإن تقبيله أو استلامه سنة وأذية الناس حرام يقول متى نقطع التلبية هل عند الطواف أم عند رؤية الكعبة من أهل العلم من يقولون إذا رأى البيت وكان البيت كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمي رحمه الله كان يرى من خارج ما كان فيه عمارات أو بناء مرتفع مثل الآن بناء الحرم كان يرى من الخارج لأن بناء البيت مرتفع فكان يرى من الخارج فإذا من أهل العلم من قال إنه إذا رأاه وبعضهم يقول إذا رأى بيوت مكة نعم هذا بالنسبة للمتمتع والمعتمر ولو قيل بأنه يقطع ذلك يقطع التلبية إذا شرع في الطواف إذا استلم الركن أو عنده ليطوف فإنه يقطع عندئذ لأن التلبية ليس لها محل في الطواف والسعي وإن مسائر الذكر من قراءة ودعاء وما أشبه ذلك فلا فلا يدعو فعفوا فلا, فلا يلبي نعم بي يقول متى طيب ما حكم طواف الوداع بعد العمر هذا سبق الكلام عليه السؤال الأخير يقول أحسن الله إليك ذكرت بالأمس أنه إذا, أمر إذا مر رجل بميقاتين ذكرت في أن من أهل العلم من قال يحرم من الأصل ومنهم من قال يحرم من الفرح من راجح ال... الذي أظنه أقرب الله أعلم أنه يحرم من الأصل ميقات الذي يمر عليه أولاً نعم والناس إذا وجدوا من يفتيهم كما يقع كثيرا الآن خفيفاً على الناس الناس لا ما عاد يملكون من أمرهم شيء الآن المطوف يأتي بهؤلاء من شرق آسيا مثلا ولا يجدون أنفسهم إلا ينزلون في جدة ثم تحملهم الباصات إلى المدينة فيلحقهم مشقة كبيرة لو قيل الآن أنتم ما حرمتوا من ميقاتكم كيف تحرمون من ميقات المدينة عليكم دم فمن أهل العلم يرى أن هذا يلحق الناس فيه مشقة كبيرة في هذا الوقت وكذا فيفتونهم بمثل هذا وعلى كل حال ينبغي الإنسان يحتاط. والله تعالى أعلم. الحين عطونا إذا حد عنده سؤال فضل. غير مكتوب. خلص. جيد. فضل. كيف؟ إيه؟ أول طواف والإفادة. ماذا يصنع؟ لا ما قلنا ما يرمل ما يرمل, ما يرمل ولا يضبطع. في طواف الإفاظة ممن لم يأتي ويطوف طواف القدوم المفرد والقارن ما يرمل هو أول طواف بالنسبة إليه لكن ذلك إنما يشرع في طواف القدوم وفي طواف العمره فقط لا لا لا ما هو بالنظر إليه هو أنه أول طواف في حقه ولكن ذلك يكون في أول مقدمه إذا جاء وطاف طواف القدوم فين اخر فطاف طواف الافاضه فقط فانه لا يرمل ولا يطبع والله اعلم نعم هذا هذا خطا لا يوضع على الحجر الاسود طيب ولا الركن اليماني لالا يلحق الحرج للناس المحرمين لكن هؤلاء المحرمين اذا قبلوا او استلموا وأصابهم شيء من رائحة هذا الطيب أو من الطيب نفسه، فهنا لا يقال لهم بوجوب غسله، نعم، لأن هذا يلحق فيه مشقة ولا ويصعب التحرز من مثل هذا كما ذكرنا بالأمس. أي ما يخالف الأخ يقول الإنسان المحرم قبل الإحرام يتطيب. ويبقى هذا الطيب نقول نعم القاعدة أن الاستدامه أسهل من الابتداء هو لا يبتدأ الطيب المحرم لكنه إذا وكذلك إذا انتقل من غير قصده يعني عائشة رضي الله عنه تقول فكأني أرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل و... لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني طواف الإفاضة تحل الأول وكذلك أمهات المؤمنين كانت الواحدة تضع الطيب في رأسها ثم إذا عرقت نزل على جبهتها على جبينها لكنه لا يتعمد نقله لا يتعمد فإن انتقل من غير قصد عن طريق العرق أو غسل أو توضى ومسح رأسه من غير قصد فإنه لا يؤاخذ بهذا نعم يكفي هذا نعم كيف لعله يأتي على كل حال إذا رقى للصفا نعم إذا رقى للصفا يقرأ الآية ونبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره ثم يستقبل البيت ويرفع يديه كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه وحد الله وكبره وجاء في بعض الأحاديث أنه كبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصى عبده وهزم لعزبه وجاء في بعض الروايات بعض الألفاظ المغايرة يقول هذا يرفع يديه ويكبر ويقول ويسن أن ينظر إلى الكعبة يقف في مكان ينظر إلى الكعبة ثم يدعو ثم بعد ذلك يقوله ثانية ثم يدعو ثم يقوله ثالثة بعد الثالثة يمشي إلى الصفاء فإذا وصل إلى الصفاء لا يقرأ الآية على الأرجح ويستقبل البيت ويقول مثل ما قال على الصفاء ثم بعد ذلك يمشي إلى إلى المرور يكفي هذا ها لا ما يختص بأيام الحج إنسان يراد أن يقدم هديا ل... للبيت لبيت الله عز وجل للكعبة فهذا لا, ي... لا يختص بوقت الحج نعم وإنما يكون في وقت الحج وفي غير وقت الحج الهدايا لا تختص بوقت الحج لكن الهدي الذي يقدمه الحاج معروف وقت الوجوب هو يوم النحر ويكون وقت الذبح أو النحر هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده فقط فإذا ساق مع الحجاج ونحر هديه إن كان ما ينحر أو ذبح في ذلك الوقت فحسن لكن ذلك لا يختص به مثل ما قلنا من الهدايا التي تقدم إلى الكعبة قد تكون طعاما وقد يكون شيئا ينحر أو يذبح وقد يكون كسوة للكعبة قد يكون طيبا ونحو هذا. الله أعلم. والسلام عليكم.